و ي ف ق و م م ا ر ز ق ن ا ه م سرا و عنك م ي ق ب ل انك ت ت ي د ث م ن ك ويقول ي ا ل ا ت ت ح ل ث عنك و الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل من السماء ماء فأخرج به من, الثمرات فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ا ل خ ر ق لتجري في البحر ب أ م ر ه وسخر لكم ا ل أ ن ه ا ر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 المحرم ربنا ل ي م و س و ع من النابلسي للعلوم من الاسلاميه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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم, وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم ْ وَعِنَّهُمْ وعند ان ل ل ه مكرهم و إ ك الله ن مكرهم ت ز و م ن الجبال فلا تحسبن الله مخلف تحسبن و عزيز د ه رسله الله إن ع يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشاهم ل ج ز ي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه وليعلموا أ ن م ا هو اله واحد وليذكر اولو الالباب الله أ ك ب ر